selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü inel hamdulillahi te'ala ve na'udzu billahi te'ala min şururi enfusina min a'malina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 أسأل الله تبارك وتعالى هيرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستكمل ما بدأنا من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد مرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مجمعين وقلنا قد بدأنا مرحلة جديدة في دراسة السيرة النبوية ألا وهي غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسبق أن بينا أننا سنقف مع مجموع أو أكبر عدد من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لما فيها من دروس وعظات وعبر ولما فيها من علوم تربوية وإيمانية ولما فيها من بيان نصرة الله تبارك وتعالى وتأييد الله عز وجل لهذه الأمة فاليوم بعون الله وحوله ومنه وطوله نتكلم عن غزوة الأحزاب هذه الغزوة لها مسمى آخر وهو اسم الخندق سميت هذه الغزوة بغزوة الخندق نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة وهي الغزوة التي ابتلي فيها المؤمنون بلاء شديدا وابتلى الله عز وجل فيها عباده المؤمنين وبعث الإيمان في قلوبهم وفي قلوب أوليائه تبارك وتعالى وأظهر ما كان يبطنه أهل الكفر والنفاق والشقاق وفضحهم وفزعهم تبارك وتعالى ثم أنزل الله تبارك وتعالى من بعد ذلك مصره على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفر بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله عز وجل المؤمنين شرهم والقتال بلجعلهم الله تبارك وتعالى مغلوبين مندحرين محزومين. كانت هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم. أما سبب هذه الغزوة لما أجلا النبي صلى الله عليه وسلم النظير النضير كما بينا في الدرس الماضي لما أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم وساروا إلى خيبر وبها من يهود وبها من يهود قوم أهل عدد وجند وليس لهم من البيوت والأحساب ما بن النظير لكن خرج حيي بن أخطب وكنانة ابن أبي الحقيق وهوذت ابن قيس الوائلي ومعهم أبو عامر الراهب أو أبو عامر الفاسق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة إلى مكة كل هؤلاء يرغبون في أمر واحد وهو أن تتعاون معهم قريش على قتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويتعاونون في حرب جماعية يشنونها جميعا فهذه تبين أن الكفر ملة واحدة ولا مانع عند اليهود أن يضعوا أيديهم في أيدي من يظهرون عداوتهم في الظهر كما هو الحال الآن لا مانع أبدا أن تفاجأوا أن إسرائيل تضع يدها في يد إيران من الخلف لمحاربة المسلمين في أي مكان لا مانع أبدا أن تجد كفار رافضة عليهم من الله ما يستحقون يضعون أيديهم في أيدي الصليديين ضد المسلمين في كل مكان لا مانع أبدا أن تجد هؤلاء الكفار في كل مكان أينما كانوا تنادوا هل إلى بغيتكم على أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فجاءوا هؤلاء إلى قريش وطلبوا منهم أن يكونوا لهم عونا على حرب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المسند أن هؤلاء اليهود لما جاءوا إلى قريش سألتهم قريش قالوا أنتم عشر اليهود أهل كتاب قالوا بلى قالوا نسألكم سؤالا وأجيبونا قالوا سألوا قالوا ديننا خير أم دين محمد الخير فقال لهم اليهود الكذبة الذين علِفوا نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها كما قال الله تبارك وتعالى الذين أتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكتموا ذلك الحق فقالوا لهم بلدينكم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم وسأعدوهم على أن حرب على محمد صلى الله عليه وعلى آل صحف سلمة فقالوا لهم نحن معكم نستأصل شأفة محمد صلى الله عليه وسلم جئنا نحالفكم على عداوته وقتاله ونشطت قريش لذلك بل وفرحت به لأن قريشا بينها وبين رسول صلى الله عليه وسلم دم وبينها وبين رسوله صلى الله عليه وسلم تريد أن تأخذه وتريد أن تنتصر لنفسها ثم خرجوا إلى قبيل الغطفان فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم وقوام غطفان في هذا الوقت قرابت من تسعة إلى عشرة آلاف مقاتل قوام غطفان من تسعة إلى عشرة آلاف مقاتل فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى سلم وخرجوا إلى بني سليم فواعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش وخرج أبو سفيان وقريش ومن اتبعه من قبائل العرب وخرجت معهم بنو سليم بقيادة سفيان بن عبد شمس وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حسن وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف وأشجع بقيادة مصعر ابن رخيلة وتجمع بهذا جمع عظيم كلهم قد اتجهوا نحو المدينة لحصار المدينة رسول صلى الله عليه وسلم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة أجمع أهل السير أن عدتهم حوالي عشرة آلاف رجل عدتهم كلهم حوالي عشرة آلاف رجل أما غطفان أنا أخطأت كان قوامهم ما بين سبعة إلى ستة آلاف والجميع كلهم كانوا تحت إمرت وقيادة من؟ أبو سفيان ابن حرب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وعلم بخبر هذه الجموع التي أتت زحفا على المدينة لقتال رسول صلى الله عليه وأصحابه شاور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فأشار عليه سلمان رضي الله عنه أرضاه بقوله يا رسول الله إن إذا كنا إن كنا إذا خفنا الخيل خندقنا يا رسول الله إن كنا إذا خفنا الخيلة خندقنا بمعنى إذا لم نستطع القتال وخفنا الحرب خندقنا أي صنعنا خندقا يحول بيننا وبين دخول الجيوش الأعداء فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة فاتخذ لنفسه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فكرة الخندق فالمدينة كان في خلفها جبل سلعة لو هنا البروجكتور كنت أردت كل الصور لك ان تتخيل خلف المدينة ب يعني شكل الجبل سلع يأخذ مثلا بشكل شبه دائري كده نصف دائرة تمام هذا يسمى جبل إيه جبل سلع فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعمل خط بطول بالطول من أمام الإيه من أمام المدينة فصار الذي يحمي ظهور المدينة الإيه؟ الجبل ومن أمامهم إذا أتت الوفود يحميهم الإيه الخندق ومن جهة أخرى كان اليهود لكن هذه الجهة كانت مأمونة لأن بقية سلع تحميهم وإذا أراد اليهود أن يغدروا أو يخونوا استطاع أو استطاعت فرسان الإسلام العود إليهم والكر والفر دون ما أن يصيبهم أذى فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة وبدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحفرون هذا الخندق واستعملوا الأدوات والآلات التي أخذوها من يهود بن نظير. فيهود بن النضير كانوا أهل زراعة وأهل الحرف فاستعمل رسول الله أصحابه المكاتل والمساحي وال التي كانت عند يهود بني النضير. روى التبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم خط الخندق من أجم الشيخين مكان طرف بني حارثة حتى بلغ المزاد قطع لكل عشرة أربعين ذراع كل عشرة من الرجال يحفر كم؟ 40 حتى إذا فره منه عادوا لمساعدة إخوانهم حتى يتم الحفر بعمق الرجل الواقف بعمق الرجل الواقف أنت كده يحصل عندك يحصل عندك الصور المدينة من الخلف والخندق من الأمام طول الـ طول, الـ طول الخندق ما يقرب من مسافة يعني كيلومترات عمق الخندق نفسه في ارتفاع خامة قام الرجل الوقف. قال الوقدي وكان الخندق بطول القامة وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم المكاتب ليملين الرمل. وإزدان الأمر إرهاقا عليهم إذ أنهم كانوا إذا أفرعوا هذه المكاتل أتوا من من جانب الجبل بالصخور حتى يجعلوا من الصخور متاريس حتى يجعلوا من الصخور مثاليس. وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة. يأتون بها من قبل سلع كل ذلك من أجل أن يتحصنوا وكانوا يجعلون التراب مما يلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان من فرغ من حصته عاد إلى أخيه ليساعده ولم يتأخر أحد عن العمل في هذا الخندق من المسلمين أبدا وكان أبو بكر وعمر يحملان في ثيابهما في ثيابهما يعني ما كانش في مكاتل تكفي فكان بشلفين في ثيابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم حتى أن الطراب غبر وجهه صلى الله عليه وسلم وغطى شعر جسده وكان النبي صلى وسلم شعر جسده كثيف حتى أنه غطى وجهه الشريف وغطى جسده الشريف يقول سهل بن سعد رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل الطراب على اكتافنا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار وعن جابر رضي الله عنه قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية عظيمة شديدة كدية أخرى لكنها من النوع الصلب يقول فقال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هذه كدية عرضت لنا لا نستطيع كسره فقال إني نازل لها إن شاء الله تبارك وتعالى ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل إليها البمسير يعني بمسير ال... بمسير لا ي... لا, ي... لا يستطيع الفرس تخطيه يعني بمسير لا يستطيع الفرس تخطيه يعني أكثر أكثر من ثلاثة أمتار بحيث إنه هو لا يستطيع الفرس إيه إنه يتخطى لأنه ممكن الفرس يقفز يمر من عليه فحتى لا يستطيع الفارس الذي يركب الفرس أن ي... أن يتخطاه كان إيه عميق وواسع دا يبين إنه هو كان إيه؟ الخندق كان صعب فنقول فعرضت للصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كدية عظيمة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فإذا هو صلى الله عليه وسلم قد عصب بطنه بحجرين وكان الجوع قد اشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد منهم قد عصب بطنه بحجر يربط على بطنه بحجر من شدة الجوع أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد عصب على بطنه حجرين من شدة الجوع الذي ألم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول فلبثنا ثلاثا لا نذوق ثواقا تلتيان بيشتغلوا من غير ما يكلوا ما في أكل يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول ثم ضرب بها فعادت كثيرا أهيلا يقول فقلت يا رسول الله إذا لي إلى البيت لجابري بن عبد الله وموقف جابر بن عبد الله من المواقف المشرفة رضي الله عنه وأرضاه انظر إلى حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لي رسول الله إلى البيت فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نسيت أذكر لكم أن الرجال هم كلهم في الخندق أما النساء فجعلوهم على أطم سلع على أطم الجبل حتى لا يستطيع أحد أن يصل إليهم بحيث إن يبقى النساء والذرية في أمان والرجال هم المقاتلون وجعل كتيبة صغيرة من الصحابة رضي الله عنهم ورضواهم منهم حسان بن ثابت وغيره من الصحابة لحراسة المكان الذي فيه إيه فيه النساء حتى لا يستطيع أحد من المشركين أن يصل إليه لأن هناك بعض المحاولات من بعض اليهود للوصول إلى أماكن النساء لكن الله تبارك وتعالى مكن منهم فماتوا أو انصرفوا لأن كانت هناك إشارة بين النساء بين النساء الصحابة رضي الله عنهن ومع جيوش الصحابة إذا رأيتن أحدا أو أحسستن بخطر فألمعن بالسيف إنت عارف السيف ساعة ما شامس تيكي فيه إيه اللي يحصل؟ يعكس كده يلمع كده فإذا ألمعن بالسيف علم الصحابة رضي الله عنهم أن هناك خطر فجاءت كتيبة لرد هؤلاء فكانت هناك كتيبة مجهزة لحماية هؤلاء فنقول رأى جابر بن عبد الله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صعبا لا صبر له عليه فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لي أن آتي إلى أهلي فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءها قال رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر لي عليه قالت ماذا قال رأيت في وجهه الجوع هل عندك من طعام قالت والله ما عندي إلا حفنه من شعير وعندنا عناق عرف العناق لي المعذة الصغيرة ها عندنا عناق وحفنه من شعير قال إذن فاطبخيها اعمليها قالت إذن فاذهب فأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلين من أصحابه ولا تزد علي يعني ما تكترش لإني إيه؟ أكل مش كيف يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط أصحابه صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله تعيم لنا تعيم تصغير إيه طعا تعيم لنا قال ما هو قال عناق وحفنة شعير قال هل صنعتم فيها شيئا؟ قال لا قال مرهأا لا تصنع في البرمة شيئا حتى أتيها ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابر قد أعد لكم طعاما يقول جابر بن عبد الله فوقفت في مكان لا أستطيع أن أتحرر يقول فذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على رضي الله عنهم وأرضاهم فقال لا تضاغطوا لا تضاغطوا يعني دخلوا إيه مجموعات حتى لا تضاغطوا يقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت قبله فنظرت المرأة من خلف فقالت ما هذا قال فعلت والله ما أمرتني أنا والله عملت لكن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فعل قالت إذن شأنه لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البرمة وبصق فيها صلى الله عليه وسلم وبرك صلى الله عليه وسلم وقال لها اخبزي واصنع الطعام فكانت تخبز لهم اللحم تضع لهم اللحم على العيش المخبوز فكانت تخبز وتضع لهم اللحم فيأكلون فكانت البرما كلما أخذت منها تزداد كلما أخذت من اللحم يزداد وكلما أخذت من العجين يزداد فأكلوا جميعا يقول الحافظ بن حجر وكان عددهم ألف وكان عددهم ألف يقول جابر بن عبد الله فأكلنا وبقيت فيها فضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة على كلي وأهدي لجيرانك فوالله إن إن الناس في حاجة يعني يعني تكفيها وتكفي تكفي الجيش ومن في المدينة أيضا يأكلوا من هذه له من هذه البرم يقول ابن حجر رضي الله عنه ضاكر عددهم الف طبعا في حديث البراء رضي الله عنه الضا اللي هو لما عرضت لهم صخرة لا تعمل فيها المعاول يقول شكؤنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل صلى الله عليه وسلم فأخذ, فأخذ المعول وقال بسم الله فضرب ضربه فكسر ثلثها فأضاءت منها يعني فأضاء منها إضاءة عالية فنظر الذا useلام وقال الله أكبر الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن ثم ضرب الثانية بيده صلى الله عليه وسلم فقطع الثلث الثالث فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصور قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء الآن من مكان الساعة قال البراء رضي الله عنه لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول السلام رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارا عني التراب جلد بطنه صلى الله عليه وسلم وكان كثير الشع. فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة والله لولا والله لول الله والله لول الله مهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فإنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا لقينا إن الأولى قد بغو علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وكان يرددها ويقول أبينا أبينا أبينا وهذه الأحداث التي نذكرها سجلتها صورة الأحزاب في آيات عظيمات مباركات تبين حال المؤمنين وحال المنافقين وحالهم من التهرب من الاشتراك في حفر الخندق والاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار ليست موجودة بقولهم إن بيوتنا عورة وما هي معاورة ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الخندق استخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم ووضع النساء والأطفال في الأطم كما ذكرنا ونزل أمام سلع فجعل خلف ظهره فجعله خلف ظهره والخندق من أمامه وأقبلت قريش وأقبلت قريش فنزلت بمكان يسمى مجمع الأسيال من رومه في أحابيشها وأقبلت غطفان ومن تبع ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب إلى جانب أحد ثم خرج ذو الله حبي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرضي وهو صاحب عقد بني قريظة وبنو قريظة كانوا قد مضوا عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوه لكن حيي بن أختب لما ذهب إليه أغلق في وجه الباب أول مرة ما زال يطرق عليه حتى أغلق في وجه الثانية ما زال به حتى ألقى في وجه الثالث فما زال عزوه الله به حتى فتح له الباب فلما دخل ما زال يكلمه حتى جعله ينقض عهده مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما بلغ الخبر عليه وسلم أن قريبة قد نقضت عهدها قال اذهب يا سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة اذهب ومعكم عبد الله بن رواحة واخوات ابن جبيل اذهبوا وانطلقوا حتى تنظروا أحقا ما نسمع أحقا ما بلغنا عن القوم يعني عن اليهود أنهم نقضوا العهد فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا فالحنوا لي لحنا, فالحنوا لي لحنا يعني ما تقولوش قدام الناس إن قريضة نقضت العهد ليه حتى لا يدب الخوف والفزع في نفوس الناس فالحنوا لي لحنا يعني أقولوا أي كلام إيه؟ أعرف منه وإن كانت الأخرى فانشروها في الناس يعني إن كانوا لم ينقضوه فانشروها في الناس فجاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وبعد أن وجدوا أن قريضة قد نقضت عهدها فقال سعد عضل والقارة عضل والقارة هؤلاء الذين غدروا بأصحاب الرجيع اللي هم القراء ورئيس القراء, السب... القراء اللي سبعين الذين قتلوا فيل في آآ الرجيع آآ طبعا قال عضل والقارة يعني يبين أن هؤلاء غدروا كما غدرت غضلت... كما غدرت إيه عضل والقارة ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريظة قد نقضت عهدها فقال صلى الله عليه وسلم أبشر يا معشر المؤمنين بنصر الله عز وجل وعونه أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه لكن مع هذا التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا الحرص من صلى الله عليه على بقاء الصف الإيماني أو المعنويات الإيمانية مرتفعة دب الخوف في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ودب الفزع في قلوب بعضهم كما قال الله تبارك وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد إذن هذا الأمر كان صعب والوقت كان شديد اليهود من أعلى وقريش من, من أسفل والأمر صعب وعسير وليس هناك من الزاد وليس هناك من العدة وليس هناك من السلاح وليس هناك من الرجال ما يكفي لحرب طويلة الأمد ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبشروا ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون كانوا قبالة أعدائهم لا يستطيعون الزوال عن مكانهم طرفة عين كانوا يعتقمون على هذا الخندق يحرسونه وظهر النفاق ظهر النفاق نفاق المنافقين في هذا الوقت ظهر هذا النفاق فقال بعضهم لبعض كان محمد يعدنا بقصور كسر وقيصر والآن ما يأمن وحدنا أن يقضي حاجته مش ذلك من شوية بيقول الله أكبر أعطيتم مفاتيح فارس أعطيتم مفاتيح ها الشام أعطيتم مفاتيح اليمن ما يأمن وحدنا أن يقضي حاجته ليه لأن الأعداء أحاطوا بنا وكان المسلمون يتناوبون حراسة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كانوا شوف الصحابة رضي الله ما يهموم شيء إلا حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا في قرر شديد وجوع وكان ليلهم نهار. ليلهم نهار إيه صحين مستيقظين. وكان المشركون يتناوبون أيضا في بينهم فيقضوا أبو سفيان ابن حرب في أصحابه يوما ويقضوا خالد بن الوليد يوما آخر ويقضوا عكرمة يوما ثالث. خدت بالك عكرمة بن أبي جه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نقد من قريض طلحة أرسل إلى عيينة بن حصن وهو أو إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائدان من غطفان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الحصار عليه أكبر قوة موجودة في الجيش هي قوة مين غطفان فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل غطفان تنسحب منين من المعركة حتى يخفف الضار فيسهل قتال البقيه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمع غطفان لأن غطفان كانت تطمع في تمر المدينة لأن غطفان كان جاهز عايز إيه عايز أموال كلها بأموال وخلاص لأنهم كانوا يظنون أنهم سيدخلون المدينة وينهبون طبعا أنا نسيت أن أذكر لكم في بداية الأمر لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم هؤلاء قال نحاربهم من البيوت نحاربهم من البيوت يعني نسيبهم يدخلوا علينا ونعمل حرب شوارع طبعا نحن أدرى بسكك المدينة حرب الشوارع حرب صعبة وحرب خاطفة سريعة قد يأتي منها نص وقد تكون أخرى قد يأتي منها نص إذا تمكن أهل المدينة وتترسوا تترسا جيدا واستطاعوا أن يقضوا على أعدائهم ويقطعوا خطوط الإمداد عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وجهت نظره أن نعمل حرب, حرب شوارع نقاتلهم من على الأسطح ومن على البيوت والرجال والنساء والأطفال نرميهم بالحجارة ونرميهم بالسيوف ونرميهم بالنبال طبعا لأنه ساعة ما يدخل جيش يدخل المدينة أو ما يدخل ويفجأ بسيوف و... طبعا لا يستطيع ليه طبعا لأن طبعا الأول الحرب ما كان فيه طيران زي الآن ولا ولا لأن كل الحرب كانت على, على الأرض فرفض بعض الصحابة رضي الله وارضاهم وقال كبار أو قال بعض شباب الصحابة بل نخرج إليه من رسول الله فكانت هذه الفكرة فكرة فكرة الخنة فأنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن غطفان قد نقضت عهدها أراد أن يحيط غطفان وأراد أن يصالحهم على تمر من تمر المدينة ودعا إلى ذلك السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباد أن يذهب إلى غطفان حتى نعطيها ثلث تمر المدينة في مقابل أن, إيه؟ أن يعودوا فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاع يعني كان كانت أمره عند ربنا فسمعا وطاع وإن كان شيئا تصنعه فلا حاجة لنا فيه لقد كنا والله يا رسول الله نحن وهم على الكف ما كانوا يأخذون منا تمرة إلا قرن أو شراء إلا قرن اللي هو كلام الضيف يعني أو شراء يعني ما كانوا يأخذون منا تمرة واحدة غصب بعد أن الله بالإسلام لا والله يا رسول الله أبدا لو حمود أبدا شوف عزة المؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص, إذن نقطع المفاوضة مع هولة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم المفاوضة معه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يهزمهم وزلزلهم اللهم مجرية السحاب وهازم الأحزاب اهزم أحزاب الباطل وانصرنا عليهم وظلت هناك مناوشات بين المسلمين وبين الكفار الكفار أو قريش ومن معها يريدون دخول إيه ويريدون اختراق الخندق فيصولوا ويجولوا حول, حول الخندق يريدون أن يتخطوه والمسلمون من أعلى يرمونهم بالنبال ويرشقونهم بالحجار فلا يستطيع واحد منهم أن يمر ومع ذلك كانت هناك بعض المحاولات اليائزة منهم فحاول جماعة منهم اقتحام الخندق ورماهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم رجل يسمى بعمر بن ود قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفر الباقون عندما رأوا أن عمر بن ود قد قتل وقتل أرض أيضا رجلا منهم كان يسمى نوفل المخزومي كل ذلك بسهام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كل هذا الأمر جعل قريش تكتيأس من, من النصر لكن ما كان يمني قريش بالنصر الحصار أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي إمدادات لا من الشرق ولا من الغرب وليس عنده من المؤن وليس عنده من السلاح والعتاد أو ليس عنده من الطعام والشراب ما يكفيه لمدة أطول من ذلك فحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من 25 ليلة تخيل بقى انت حصار 24 أو 25 ليلة أمر طويل لا سيما وأن أهل المدينة ما كان عندهم من المخزون وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن أصحابه كانوا فقراء ما كانوا أصحاب ثراء كانوا فقراء ما كان عندهم من المال الشيء الكثير كانت الدولة المسلمة تسعد مثل ما اتسعت بعد الفتحات في زمن أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضهم فطبعا كانت قريش تراهن على, إيه؟ على طول المد في هذه الفترة استشهد من المسلمين ستة منهم سعد بن عاذ واستمر الحصار 24 ليلة أو 25 يوما وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم فقد كفى الله عز وجل المؤمنين القتال وهيا الله تبارك وتعالى أسباب لنصرة المسلمين وأنا دائما أقول لكم هذه الكلمة ولا تنسوها إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه فأراد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن يخرجوا من هذه الأزمة منتصرين غير منهزمين فهيأ لهم أسباب يعجز عن تقديرها البشر لأن رب البشر الذي ضبر هذا الأمر يأتي رجل يقال له نعيم وكان رجلا مشركا. هذا الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي خطيبا لك أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي مرني بأمر أفعله فنبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل ماذا يصنع رجل؟ واحد أسأل يعني؟ قال خذل عننا ما استطعت فذهب هذا الرجل وكان له مكان عند اليهود وله مكان عند قريش فأتى إلى قريش وقال أتى إلى يهود أولا وقال يا معشر يهود أنتم تعلمون مكانكم مني وأنتم عندي كذا وكذا وكذا فقالوا نعم ونعمى وأنت منا وكذا فقال علمت أن قريشا إذا بدأت الحرب لعلهم أن يتركوكم تحاربون أنتم محمد صلى الله عليه وسلم وقد نقضتم عهدكم معه وأنتم لا قبل لكم بالرجل ولا قبل لكم بحربه وانظروا إلى ما حدث لبن النظير قالوا ما العمل قال إذا اجتمعتم مع مشركي قريش فقولوا أعطونا سبع سبعون أو أعطونا سبعين من شرفائكم يكونوا عندنا رهائن إذا ضارت الحرب ألا تتركون فإذا ضارت الحرب وتركوكم عندكم رهائن اقتلوه قالوا نعم الرأي ثم أتى إلى قريش فرحبوا به فقالوا، فقال أنتم تعلمون مكانكم مني وتعلمون مكاني من يهود وأنهم يسرون إلي بما لا يبحون قالوا قل ما عندك قال علمت بأن القوم نادمين على ما فعلوا من نقضهم عهده مع محمد ويخافون أن تتركوه ويريدون أن يأخذوا من عندكم سبعين من أشرافكم يكونوا عندهم رهائن حتى إذا فررتم وتركتموهم قتلوكم أو قتلوهم وهم لن يقبلوا بالقتال إلا إذا فعلتم ذلك طبعا فدب الخوف في قلوب هؤلاء ودب الفزع في قلوب هؤلاء وجعل هذا الكلام قريش تقل من عزيمتها واليهود تقل من عزيمتهم وبالفعل فرق الله تبارك وتعالى قلوب هذا الجمع أما الوسيلة الثانية كانت الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى على جيش المشركين وهذه الريح كما عند الطوران بإسناد صحيح كانت تسمى ريح الصبا هذه الريح كانت تسمى بريح الصبا هذه الريح لم تكن تبع خيمة للمشركين إلا أسقطتها ولا قدرا إلا أكفأته ولا نارا إلا أطفأته حتى اضطروا مع وجود هذه الريح إلى إعلان الرحيل. العجيب أن هذه الريح كانت من بعد الخندق كانت من بعد الخندق أما عند المسلمين فلا عندهم شيء ليس عندهم شيء إلا مجرد القر اللي هو البرد الشديد بس أي طبعا مش فعقوله هتبقى الريح وأثار الريح بشيء عندهم لكن أثر الريح البرد اللي إيه؟ البرد الشديد هذا البرد جعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حالة ضعف حالة ضعف أنت تعرف الإنسان إن في حالة البرد يحتاج إلى تدفئة هذه التدفئة تأتي من الطعام والشراب والحركة. طيب الحركة موجود. أين يأتي الطاقة؟ ما فيش طعام ولا شراب. ومع ذلك كان المدد من عند الله تبارك وتعالى. طبعا أنا أصور لكم هذا الأمر، وأصور لكم هذا الموقف لأن الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم عاشوا محن عظيمة. انظر مثلا إلى موقف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه في أثناء هذه المحن، لما مرت العشر أيام الأول أو الخمسة عشر يوم الأولى، أنا بس سلم. قال لأصحابه يوما من يأتينا بخبر القوم؟ من يأتينا بخبر القوم؟ من ي์ قبل نه خبر القوم؟ جمعين نسود أديه عادتهم أديه هنقدر نصود أديه قال من يأتينا بخبر القوم؟ قال وهو معي في الجنة من يأتينا بخبر القوم؟ وهو معي في الجنة يقول فما قام منا أحد ما قام واحد من الصحابة رضي الله عنه الذين يحبون الجهاد ويحبون القتال في سبيل الله تبارك وتعالى سبب هذه القصة أن حذيفة رضي الله عنه أرضاه كان مع جماعة من التابعين فقال له أنت حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى قال طوب لهاتين العينين اللتين رأت رسول سلم والله لو رأيناه ما جعلناه يمشي على الأرض ولا حملناه على الرؤوس قال يا ابن أخي لا تتمنى مشهدا غيبه الله عنك لا تتمنى مشهدا غيبه الله عنك فقد كان هناك من هو أفضل منك وقد أكبهم الله على وجوه في النار وحكى له حذيفة رضي الله عنه هذا له هذا الموقف أننا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال من يأتيني بخبر القوم وهو في معي في الجن ما تحرك واحد من الصحابة رضي الله عنه ورضاه تخيل بقى الصحابة رحمه الله من اللي يشوف نتكلم عنه مزاي لكنك تتخيل هذا الموقف احنا أول الصحابة كان عددهم كام ألف ألف واحد أعدى من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجن يقول حذيفة في بعض ألفاظ الحديث يقول وكنت أنخنس حتى لا يراني لبيس رسال أنا بس مش عايز يشوفني يعني طب انت, انت عارف يعني بوقتك يقول فنظر لبيس رسال الله وقال قم يا حذيفة يقول فما كان من طاعة الله ولا رسوله خلاص رحت في بلاش خلاص رحت الجنة خلاص يقول فقمت فكأنني أمشي في حمام معونة الله تبارك تعالى أمشي في حمام سخر كأن رب العسفة تعالى أرسل إليه دفء كأنني أمشي في حمام حتى دخلت بين القوم طبعا هم ما كانوا يشوفوا شوش بعض من شدة الريح كل واحد كان إيه متلفع ملفع حتى أن أبا سفيان بن حرب لما ذب الفزع في قلبه والخوف كان يقول لأعوانه لينظر كل واحد منكم إلى من هو بجواره ولا يتعرف عليه يقول فعندما سمعت أبا سفيان بن حرب يقول هذا الكلام خشيت أن يسبقاني من بجواري فاسألاني فما فقلت من أنت فقال عمرو بن العاص وقال من أنت قال فلان ابن فلان يعني الطامن اللي هو اللي إيه هو اللي سباهم بالسؤال الأول يعني خدت بالك يقول حذيف رضوان رضاه فرأيت أبا سفيان قد استضرى يصلي ظهره بنار مولع النار وبشوي بأسف بي بي مش بي بيش بيسخن ضهره يعني خدت بالك يقول فهممت في نفسي أن آخذ سهما من كنانتي وأضرب بها عدو الله ونخلص ما هذا رأس الكفر لكن تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تذعرهم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح قال له ايه لا تذعرهم علينا. يقول فعملت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن القوم ينحرون في اليوم الواحد عشرة من الإبل. عشرة من الإبل. إذن القوم ما بين تسعة آلاف إلى عشرة آلاف. يبقى كل ألف يأكلوا إيه ألف, ألف أكلة جمل كل مية يأكلوا جمل كل مية كل عا كل ألف هم عشرة آلاف يأكلوا عشر جمال يبقى كل ألف يأكلوا جمل ماس كل ألف يأكلوا جمل دي كتير برضو أنت متخيل كل إيه لو جمل في كم كانوا أه هو <تصفيق> كانوا كانوا بياكلوا عشرة جمال ختبلك فقال صلى الله عليه وسلم إذن القوم بين التسعة ألاف والعشرة ألاف ده كان الايه العدد وفعلا كانوا عشرة ألاف الشاهد أن الصحابة رضي الله عنه أرضاهم أبلوا بلاء حسنا في هذا الموطن وأيضا أبلت الصحابيات رضي الله عنهن بلاء حسنا في هذا الموقف فكنا لا يزعجنا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يخوفنا بل بل كن يحضهن على الجهاد والقتال في سبيل الله وحراسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن بعضهن كانت تمسك بخنجر كانت أظن أمم ملحان فقيل له ما هذا قالت حتى إذا اقترب أحد من المشركين بعشت بطنه يعني حتى لو حد واقعه أنا بعشت بطنه وقيل بأن بعضهن ضربت بعمود الخيمة بعض اليهود الذين حاولوا التسلل إلى خيام التي فيها النساء الصحابة وذريهم، فطبعا بعض الكتب فيها موقف يقال أن حسان بن ثابت رضوان الله عنه جبنا عن الدفاع عن النساء، لكن هذه الروايات كلها روايات ساقطة. إن امرأة من المسلمات قالت يا حسان هذا رجل مشرك جاء أو صعد حتى يأتي إلينا. قال مالي وله قالت فعمت إلى عمود الخيمة فضربته على رأسه فلما مات قلت يا حسان بن ثابت خذ سلبه. قال مالي في سلبي حاجة يعني كمان لا أنت عايز تأثير ولا كمان عايز تأخذ سلبه خدت بالك فكل هذه الروايات تصف حسان بالجبن لكن هذه كانت أو هذه الروايات كلها ضعيفة أو موضوعة ومكذو فحسان رضي الله عنه أرضاه كان من أشجع الصحابة رضي الله عنهما أرضاهم وكان مؤيما بالوحي وكان مؤيما وكان النبي صلى يستخدمه في حربه ضد هؤلاء وكان يقول اهجم وروح القدس معك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعاً بعد هذه ال ال الأحداث بدأ كفار قريش وغطفان واليهود بدؤوا في الانسحاب شيئا فشيئاً بلأوا الانسحاب من أرض إيه من أرض المعركة يعني الأمر طال ولا يستطيعون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، فانسحبوا من هذه المعركة ورد الله تبارك وتعالى كيدهم وعادوا إلى بلادهم مرة أخرى وأثناء عودتهم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببشارة عظيمة فقال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا حتى نسير إليهم أبد يعني خلاص ما عاد أحد يأتي المدينة مرة أخرى آخر حاجة هذه كانت من من سُنن الله تبارك تعالى أو من الخصائص التي خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن المشركين لا يستطيعون دخول مكة مرة أخرى المدينة مرة أخرى بعد هذه ليه بعد هذه الغزو الآن نغزوهم ولا يغزوننا أبدا ونحن نسير إليهم صلى الله عليه وسلم. هناك عدة فوائد نذكرها إن شاء الله بعد الأذن مجموعة بقى في صرايا في مش عارف إيه سهل لك تقرأه وتحفظ وما بين الغزوة والغزوة أحداث الأحداث دي الشيخ الخضري بيذكرها كده يقولك إيه مثلا إيه ولد الحسن بن علي ولد الحسين بن علي زواج فلان من فلان ماتت فلان كده يعني إيه أحداث صغيرة كده الأحداث دي سهل لك تحفظ مش صعبة السيرة مش محتاجة مننا أكثر من القراءة أكثر من القراءة قراءة متأنيه فقط. بس وأنا بقول لكم بالاضافه لكتاب المعهد كتاب فقه الدكتور زيد الزيد. بالاضافه لكتاب المعهد اقرأ كتاب فقه السيرة الدكتور زيد الزيد. زيد بن عبد الكريم الزيد. هيجمع لك بين الكلام الموجود في الكتاب وبين بين الدروس والعظات والعبر. طريقه الدكتور زيد الزيد اسهل زيد بن عبد الكريم الزيد. اسهل واجمع للفائده من كتاب الخضر. خط بالك ما احنا قلنا احنا قلناك انا الامتحان جاي يجمع بين الكتاب وبين المذكرة اللي في ايديكم يعني اللي هيقرا من الكتاب هيلاقي الامتحان الله هيقرا المذكرة المذكره هيلاقي الامتحان ليه انا عملت كده لان الاخوه قالوا اخواننا على الشبكة عايزين يلتزموا بالكتاب لان الكتاب المذكرة مش في ايدهم وإن كان طبعاً المذكرة موجودة لإخ والأخت محمد يظل خير مفرغة المذكرة وموجودة على الشبكة المذكرة اللي في إيديكو دي موجودة على الشبكة بس طبعاً كتير من الناس ما, ما, ما بيستخدمهاش أو ما بينزلهاش فخلاص إحنا بنقول نلتزم بالكتاب إحنا ملتزمين بالكتاب إحنا بناخد الغزوة من الكتاب ونزيد عليها بعض الأشياء اللي هي الدروس والعزات والعبر أو بعض الفوائد أو بعض الوقفات المهمة تفضل ها؟ طب احنا نقول الفوائد ولا خلاص ولا سيب كنتم كوي على لسيلة ها صدر لا لا حتى لو في حاجة من الغزوات هو نقطة واحدة بس وصح وغلط نقطة واحدة بس نقطة من سؤال يعني مش سؤال كامل سؤال خمس نقط في نقطة واحدة بس في الغزوات طبعا الفوائد بسرعة أول فائدة من فوائد هذا أو هذه الغزوة أن الكفر ملة واحد الكفر ملة واحد لخروج اليهود مع المشركين إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الفوائد أيضا أهمية الشور أهمية الشور قال الشيخ السلام بن تيمية وقد قيل إن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه وليقتلى به من بعده صلى الله عليه وسلم واللي يستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية، وغير ذلك، فغير صلى الله عليه وسلم أولى بالمشور. أهمية إيه؟ أهمية الشور. من الفوائد أيضا الاستفادة مما لدى الغير من خبرات، حتى لو كان من غير المسلمين. الاستفادة مما لدى الغير من الخبرات. حتى لو كان من غير المسلمين مما لا يتعارض مع ديننا أولا تاني الاستفادة من خبرات من الخبرات التي عند الغير حتى لو كان من غير المسلمين بما لا يتعارض مع ديننا صغر أنت ممكن تصوغها زي ما أنت عايز لأنا بعطيك الفكرة الشاهد بينها إيه النفس سلم أخذ الفكرة من مين من سلمان وسلمان ده إيه فارس وسلمان يخلون السلامين كنا إذا خشينا الخيلاء خندقنا الفكرة دي جاي من عند مين من عند الفرس لا مانع أبدا مدام لا تتعارض مع الدين لا مانع النهاردة مثلا إخواننا اللي عايزين ينهضوا بمصر النهاردة شوف مثلا العالم الغربي كله بيعمل ايه العالم كله النهاردة بيسعى من أجل الإنتاج وزيادة عجلة الإنتاج وتحسين المعيشة وظروف المعيشة هو مكتوب على المسلمين أنهم لازم يعيشوا يعني فقراء ومساكين لا كلام كثير سامعني ده بيقول الله الا ان يجعل لكل مجتهد نصيب اب الله الا ان يجعل لكل مجتهد نصيب حتى الامم الكافره اجتهدت فاعطاها الله تبارك تعالى يا اخوانا النهارده اليهود والامريكان الصليبيين اجتهدوا في الدنيا فاعطتهم الله تبارك وتعالى الدنيا المسلمين ناموا وراح راحوا لا طالوا دنيا ولا طالوا نسال الله أن يعطينا الاخر بسبب ايه بسبب قلة الاجتهاد كثير من المسلمين لا يجتهد فاحنا بنقول استفيد من خبرات الغير إيه المانع أننا ننقل مشاريع بعينها كده ننقل مشاريع شوف مشاريع التنموية مشاريع تنمية مثلا في تنمية الثروة الحيواني، يعني مثلا مثال بسيط سمعت برنامج كده على القناة من قناة اليوتيوب أستراليا تعدم أو تحاول إعدام مليون أعزاكم الله مليون من الإبل أو من الجمال تقول بأنهم يفسدون علينا حياتنا والجمل عندهم لا قيمة له بل هو عدو للبيئة فيحاولون قتل الجمال بل كل واحد يقتل جمل يعطوله أموال إيه رأيك؟ طيب أنت النهاردة لما يكون عندك دولة تقتل عندها أكثر من مليون رأس من الإبل إيه المانع إن إحنا نستفيد من حاجة زي دي عندهم؟ إحنا الإبل عندنا حلال وممتازة ومية مية ومصدر مصادر الغذاء عندنا إيه المانع إن إحنا نستوردها؟ إيه المانع إن المسلمين والعرب ها؟ أصحاب رؤوس الأموال بمئة دولار الجمل بمئة دولار بقول لك التكلفة اللي بياخدها اللي يقتل الجمل بياخد أكتر من المئة دولار أكتر من مئة دولار خدت بلق لا قدوا لك ببلاشت إيه؟ وانت ليه تتسوي لأن هو بيقول لك أنا بدفع ضرايب وبدفع مصاريف وبدفع مش عارف إيه إيه المانع أن أنت النهاردة مثلا المسلمين رجال أعمال مسلمين أيا كان بقى عرب من المهمة المصريين سعوديين أيا كان يروحوا يجيبوا الجمال دي من عندهم من استراليا وييجوا يحطوها عندل ال... إيه المانع إن السودان تمتلك سلة الغزا سل... ثلث أو نصف سلة الغذاء العالمي السودان فيها من الصراوة الحيوانية تكفي العالم كله عندها عندها أبقار اللي هي أبقار الوحشية دي الهائمة عندها تكفي أكل العالم كله إيه المانع إن إحنا يبقى عندنا فريق من الخضراء يروح يجيب يجيب من هناك ويستورد من هناك وعلماء الطب، علماء الزراعة والطب البطر يروحوا ياخدوا هجين من الحيوانات دي يهجم بيها الحيوانات اللي عندنا يطلع سلالات كويس ايه المالع؟ الاستفادة مما عند الغير الاستفادة من خبرات اللي عادي عند الغير المسألة مش قاصرة على حد بعين مدام لا يتعرض مع الدين اعمل مدام لا يتعرض مع الدين اعمل اسأل اهل العلم واعمل انا مبسوط جدا بمشروع النهضة او بأسف بمشروع الـ الـ الاقليم, الإقليم المائي اللي اتعمل ما بين محافظة السويس و وبرسعيد وسمعالية اللي هو الإقليم الملاحي عايزين يعملوا إقليم ملاحي. على غرار اللي الموجود في الفجيرة في الإمارات واللي موجود في بانكوك وموجود في طيب ده هيبقى مرسى ملاحي عالي جدا والبلد تستفيد وتدخل اقتصاد عالي جدا جدا ومشروع تنموي رائع الدراسة الاقتصادية بتاعته تقول بتزيد دخل لقناة السويس 22, 22 مرة بقدر دخل لقناة السويس 22 مرة خدت بالك يعني تخيل دخل عندك يدخل لك ضعف واتنين وعشرين مرة دخله عالي جدا خدت بالك يقول لك السفن لما بتعدي في بانكوك وتعدي في الفجيرة بتدفع على الحاوية 350 دولار عندك انت تدفع 80 دولار ليه أنا ما أخدش زي الناس دي قالك لأنه هما ناقبي بيقدموا خدمات وأنا بقدمش خدمات إيه المني عنا إن نقدم لهم خدمات خدمات مش هدمني شيء وسكر يعني لا هدمني لهم خدمات عايزي مول السفينة السفينة عطلت منه يصليحها هو أنا لما مول السفينة مش أخد منه فلوس لما السفينة عنده تعتل وصلحها هو منه فلوس أه مع... هو أنا لما السفينة بتاعته تعطل وعايز مكان ينام فيه مش هبني له فندق هينام فيه وحيعوز يأكل وحيعوز يشرب وحيعوز ي... مش... كل ده شغل خطبها لك فالاستفادة مما عند الغير أيضا من الفوائد النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بنفسه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بنفسه هذه الدعاء كن دائما قدوة مش تقول للناس نظفوا الشوالع عند أولوح بتوسق الشوالع مش اللي تقول للناس يحرسوا على المضافة العامة والشكل العام وكتاعه وانت تبقى أول واحد بت... لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بنفسه أيضا أدير ربع مش الثالث إيش مش الثالث الخ الخامسة. الخامسة معونة الله للنبي صلى الله عليه وسلم معونة الله للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر يعني صخرة لم يستطع الرجال الأشداء كسرها أيضا طبعا الناس في الأزمات يحتاجون إلى من يثبتهم الناس في الأزمات يحتاجون إلى من يثبتهم لا من يخوفهم كما قال الله تبارك تعالى عن المنافقين لا مقام لكم فرجعوا وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسعدين أو يقول لمن أرسلهم للنظر في خبر القوم إن رأيتموهم قد نقضوا العهد فانحنوا لي لحنا عشان يثبت الناس حتى لا يذعر الناس ويخوف أيضا من الفوائد المحن تكشف المنافقين المحن تكشف المنافقين السابعة شؤم الصديق السوء شؤم الصديق السوء فإن كعب بن أسد زعيم بني قريضة كان في مأمن وكان معاهد الاسد ما زال حيي بن أخطب به حتى نقض عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صاحبه لكن جروا للإيه لان احنا هناخد بعد كده ايه حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع مين مع بني قريظه صلى الله عليه وسلم لانه بعد دول مراحل النبي صلى الله عليه وسلم راح على مين على بني قريظه الغزوه اللي بعد كده بني قريظه على طول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت لليهود لانهم نقضوا العهد خدت بالك ايه شوء من الصديق السيء أيضا من الفوائد المؤمن يتثبت من الأخبار والكافر ينشر الإشاعات المؤمن يتثبت من الأخبار والمنافق ينشر الإشاعات من شأن المؤمنين التثبت من الأخبار ومن شأن المنافقين بث الإشاعات فأن الدبي عندما علم أو سمع بأن قريضة قد نقضت عهدها أراد أن يتثبت وأرسل أيه؟ جماعة يتثبت أما المنافقون ومن عاش حياة النفاق ولعيذ بالله يطيرون في كل مطار بكل كلام أي كلام يسمعون يطيرون أيضا من الفوائد فطمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الفوائد معجزات, معجزات ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم إيه تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم وتبشيره بفتح بلاد فارس والشام واليمن أيضا من الفوائد عزة المؤمنين في منعهم غطافان من التمر عزة المؤمنين أو بيان عزة المؤمنين على الكافرين أيضا من الفوائد مشروعية التضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى فهو من الأسباب المجهبة للنصر التضرع التضرع من الفوائد أيضا رحمة الصحابة فيما بينه أو كانوا رحماء فيما بينه رحماء فيما بينه ترى هذا من شفقة جابر رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فذهب إلى المرأة وطلب منها أن تصنعيه الطعام أيضا من الفوائد ولاية الله للمؤمنين ولاية الله للمؤمنين أيضاً أو أخيراً حقيقة الكافرين، وهي قول الله عز وجل ذلك وأن مو الله موهن كيد الكافرين يبقى حقيقة الكفار اللي إيه؟ الوهن. حقيقة الكفار الوهن. يعود يعملوا لك مروجانا إنه إحنا عندنا وهنعمل وهنخلي وإحنا اللي بنطير وإحنا اللي بنطلع على الأمر وإحنا اللي بننزل من على الأمر وإحنا الحاجة لكن وقت الحق وقت ال الوقت الحق يعني وقت النزال. لا قيمة له هذا الحمد لله رب العالمين وصله على محمد وعلى آله صلى الله عليه وجزاكم الله خيرا